قديغه وزير ابن الصره كنا قد تكلمنا عن بعض المسائل الفقهيه التي تتعلق بالصلاه وها نحن نكمل بعض المسائل الفقهيه التي تتعلق بالصرع. بعد قصه بعض القصص بعد قصه الاث سبحانه وتعالى ولا يكلفني ان فضل منكم مساعده اياتوا القربه والمساكين في سبيل الله والياق والصحب تحبون ان الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يغون المحصنات المؤمنات يلون في الدنيا وناتا ولهم عذاب عظيم يوم تشهد وايديت وعرضهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله الحق, ويعلمون ان الله هو الحق الخبيثات في خبيث جديد والخبيثون في خبيث واطيباته يقولون لهم مغفرة وسلماً دي ايات اللي <سؤال> احنا واقف عندها النهارده ونحاول نفهم ان احنا الفقيه لان المسائل دي مسائل في فقه الحثيه المسائل فين بقى؟ في رئيسي في المسائل احنا كلنا محتاجين زي ما اتكلمنا عن حد جه واتكلمنا عن حد قش واتكلمنا عن ايه؟ المداعى الجعان عن بعض الاحكام الشرعيه ايه الموضوع هو في ان نتكلم عن الطرفين الطرف الأول وهو الرجل الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فمثل اخ ابن اثاثه او ابن اثاثه حسان بن شرب حمنا بن تكش قد اطلقوا لسانهم في السيده عائشه رضي الله عنها هذه معصيه وتجره من الكبائر معي الامر الثاني هو السيده عائشه وهي تمثل امهات المسلمين وقد كتب الله عز وجل اعان على عباديه المع... عبادي المعصيين يعني كتب على عباديه ان لازم ان احنا الايه شاء الله عز وجل لامهات المؤمنين ان يفوض من يفوض في اعراضهن رفع عن درجتهن صح, صح صح صغير اه كانوا في لحد الان الشعب الكريم حق سيدنا عيشه وهذا من باب ايه رفع رفع عشان تيجي فدي مسائل في نطاق الحساسيه سيدنا ابو وقاص كان عبد وكان مسلم وشيخ كبير له قيمته وقامته في قريش رضي الله عنه ورضى أخذته الغير على ابنته وأقسم بالله أن يمنعنا من صاحب المساسه مما كان يعطي إياه لأن المساحه كانت منه قريب منهم أريد إيه أريد وكان مجلسه دي وكان سيدنا أبو بكر يلا الله عنه وفاه وكان سيدنا أبو بكر يلا الله عليه كان آه يا فسيدنا أبو بكر لما حصلت هذه الحادثه تغير عليه كأب امط وراكم مشكل و هيوظ وحس بالقلق هو حاجين وبنته متكير وكذا البيت يعني انفجر من الداخل فانا اصل بالله الله عز وجل ولا يغفل وينفر يعني ثاني يقسم من من اللي من في القدر فاقل قط ميلكم انه موسميه والسعه ربنا وسع عليهم خمس ساعه اي يؤتى تقدير لكلام ان لا يؤتى ولكن بحسب الله ان لا يؤتى ان لا يؤتى ولي القرب مستحق والمساكين والمهاجرين لانه كلمه المهاجرين لانه كان ايه من المؤمنين في شجاعيه مليعوا يا رب فقال الله عز وجل كان وليا وليا وصح انا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قيل ان النبي هذه الايه على اهل بكر فقال الا تحبون أن يغفر الله لكم فقال ابو بكر بلى يا صلى الله عليه وسلم ولنا يا رسول الله ولا ينبغي ان ان الفضل منكم مشعك ان يوتوا الى القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح انا تحبون احياك أن الله لكم والله اكبر رحيم ان الذين يؤمنون المحصنات الغافلات المؤمنات يجنن في الدنيا والاخره ولعذاب عظيم يوم تشهد عليهم الشنهوم وايديهم بما كانوا يعملون ينامون فيهم دوخين والله ينام الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ثم ذكرنا ففي بعض الاسئله اللي تعقدت للمسلم ونحاول نتكلم فيها بشيء يحبط؟ هل يحبط؟ غير صاحب المعصرين يعني من صاحبه والساسة تكلم في عطل السيلة عيشة جريبة كبرى تكلم في عطل الله يوسخ سلام لا يقل ما يفعل ولكن وقع في هذه المعصرين خطيئة من الكبار وقس وقس من؟ وقس السيلة عيشة أمم أم المؤمنين درجة العمل هل حبط عمله؟ انت يحبط عمل العبد تشدين النبي طول واحد الشرك اثنين الكفر والردة الردة ثلاثه استحلال الحرام يبقى اول حاجه ايه خلينا في الشرك ولا انت الشرك ولا الحرام الاستحلال الحرام هو ببساطه ايه الردة صح ولا لا واحد الشرك واللئين اشركته <تصفيق> لا يقرن عمل اه ورجع ومن يتقدم منهم عنه فهو مشير القوليده ها ها فهو فكذلك من ارتد خطط عمل خلاص هنا وكذلك الكفر والشرك بالله سبحانه تعالى يحفظ الرحمن طب سيدنا مستحب ني على الخصوص بدأ. على الخصوص هيحطط عمله ما؟ لو فهمت حد جيت دكتور ورتكب كبيره بس هو اتكب الكبير هيحطط عمله ليه ده ملوش ايه وبعدين الايه في شيء اسمه تعليق قال ايه نيوتون اول قرطه ما هو بنقول القرطه والمساكين ها. والمهاجرين فهو من أهل هجرة من أهل هجرة مستحل من وسائسة معنى فعل ما فعلا الله عز وجل أسعى زي مين حاج يفكر من الصحابة زي اللي كان عبد المساء الحاطب ابن أمي بأشتاء لين حاطب ابن أمي بأشتاء فإن خانة خيانة كبرى خيانة كبرى تصور تصور واحد خالي يعني كاتب برساله لعدوه بان الجيش المصري هيخش 8 اكتوبر ماشي الخيار الخبره ملوش هقدره بالمره سيدنا عمر قال لنفسه اصل كده ايه ده ليه اول العلقه تمام فاللي طلع على اهل بدر فقال ملوش ما يكون في خاطر غلط ولدينا السلاسل اللي في حد بيتكلم عن الجيش بحرق. وهذا يقول لك, يقول لك على أن يظر لفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن إنسان الضد ثم رجع ووتاب عند يرجع له ثواب عمله إن شاء الله التوبة تدوبه ما قبلها يرجع لك عمله قبل التوبة فيه. إن شاء الله وأكبر له عن ذلك من من الدعم اللي هو يعني هناك من الناس من يدعي ان هو ثم عاد اللي في السماء مره ثانيه فتاب الله عليه جمعا فتاب وقال بشكل جاي كان يتكلم يتكلم عن مولانا زمان تقول له من الصحابي يقول لك الصحابي ما ينفع النبي شخصيا مش عارف ايه لا في مش فاهم ها من وما تاب عن المعتد وان تخللت ردته في الاصح يعني ايه مش يعني الراجل <تصفيق> لو صحابه اه وارتد ايوه من الصحابه غزيفه ولا كانوا ضيقنا وكانوا خريص عهد بالاسلام ففعلوا ما فعل ثم عادوا للاسلام مره الكلام ده كله يصب في مصب واحد انا وهو عظم قدر الصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم اه قال المرتد توبه المرتد المرتد ان اصلف تاب والا قتل يسته هو الستيره فتاب قال صلى والله يعني نفس السؤال انا شفته ان الله طيب هل العفو عن المسيء عن المسيء واجب على الانسان ولا مش مستحب مستحب. واجب؟ مستحيل واجب مستحيل مستحيل مستحيل الانسان والدليل على ذلك اه والدليل على ذلك ان لو ان راجل مثلا اساء لك وجهت له سيئه السيئه في وحده ايه. طب انا عايز اتهم عميشي. وربنا يقولي وجزاته سيئة فينا. سيئة في المسلوح. هل انا لما جازي اللي طلبنا. جازي اللي طلبنا. دي سيئة. وما ربنا سماها سيئة في المثلوها. عشان ما تشفي استحداث لنا. الحق يعني او العفو مرحب. عشان فيها عظم تفضل يا رب. لا. لا. لا. هذا يسمى في باب البلاغة او البهية باسم المشاكلة انا شكيه و جزاؤه سيئة فين؟ رب انتمعان؟ سيئته, سيئته. سيئته. سيئته. سيئته. سيئته. سيئته. سيئته. هو ربنا سمى سيئة على اساس انها سيئة رخي سنعين كم سموا مشاكلة مشاله ويمكرونه هل ممكن احنا نسمى من اسماء الله لحسن الماكر؟ لا اما اللي قال ويمكر الله من بابه؟ مشاكلة, مشاكلة. بالمشاكل اللفظيه وهذا من انواع البديع في القران الكريم وجزاء سيئات <تصفيق> طب اضرب بشكل واحد دي امره ايده ام ضربك بالالم حقك تعمل ايه نقول قاعده طب ايه رايك نضرب ولا ما نضربش كان قادر اعرف اعفره هو ضربني وانا مش مش لن اعفره هو ضربني الالم اضربه بالالم صح ايه رايك صح ولا غلط تقليب الوجه ده بلاش ضربني بالالم ها انا ضربت بالكمين عايز ايه رايك حق مش خالص رد فعل كيف يتساوى بيناتهم مجموع التساوي يكون ولكن بشرط التساوي لأنه ربنا إيه؟ وَجَذَبُوا سيِّئَةٍ سيِّئةٌ مِسْل لُهَا وَجَذَبُوا سيِّئَةٍ <تصفيق> سيِّئةٌ <سيئتين> مِسْل <تصفيق> لُهَا وهذا يتعذر يعني هو اضربني بأقود إيه؟ شمد عم عميز عميز أسل بقى أسل بقى أسل ما شمد أس ما تتعرفش في حين انت ما تجد تضربه هم تضربه بغير فكان شكل الإسلام المسلية يتعذر المسلية الأفضل نعفو والصف طبعاً نعفو والصف جميعاً لحالة يعمل معيش وش أي واحد بيتضل لأن إحنا بشر إحنا إيه؟ بشر هل أنت لردنا أن تسبب الصلاح فلوس على على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ لا، دي حاجة سريعة فدلو بسموه إيه شيخ وإيه أفضل دول على أرش الجنات عرفين أرش الجنات؟ انا لمأت الواحد انا لمأت الواحد الحق السبب ايه؟ انتقصاص ليه من يسميه الحدود ايه؟ <تصفيق> انتقصاص ما دون النفس ما دون النفس يسمى ارش عشان الاخوة اللي بنبص كتب الفقه ارش معا يا خليل؟ انت بتاع اسنانة كانت واحد ضرب واحد بلقمية ونقصده الشيء بحكمة أرش أرش كم؟ ماذا؟ خمس شوفت السنة غيرت ماذا؟ شوف الآل الجمع اللي يهمل الوقت الثلاثة ولا خمس جنيه؟ خمس جنيه، خمسة خمسة خمس ثو عشر ما قصر ها؟ ضربوا بلقمية ونقصده أرش طلعا؟ طيب خلال رسك معنا واحد تاني آه. واحد تاني بالشكل معنا ومطلع بش... حجة من ايده كده قطع صبعة الصبع في كافة خمسة اه عشر من ايه بل عشر من ايه خلاص تاني كده واحد قطع ايد صبع واحد الصبع في ايه عشر, عشر. <تصفيق> اتبالع هذه أمور مقدرة في الشرع كل واحد يفتلل الشكل مع بعض أقول له طيب أنا وريك وأما طلع إيدي للصواب وأما خليده عيني للثنين هل فيها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ تكمل. الدية كاملة الدية كاملة الدية كاملة عشان من اللي الدية كاملة وليه بان نحفظها قاعدة كيف الأرش في مشل هذه أمور تتأتي اذا كان عندي عضو واحد في الجسم وانت اتكسره يبقى في ديه كام يا ابني واذا كان في الجسم عضوين العضو يتكون من جزئين وانت كسرت النص يبقى في نص ديه مش حاجه انا قمت فارق عين واحده يبقى ثاني طب على مناخيره قمت مكسرها دي كام دي كام جيت على وزن اللي وهم متقطعها له ها بص ديه. بص ديه. طب الاثنين دي كام هلسو غالي قد في الشهر ولا خرجت ران بني ادم وحميناهم في البحر وقبل الحياة والقانون الوضع من الجبل قول يا اخويا واحد ده الخرطوش والرش بتاعه كده في رجلي واحده راح المستشفى بعد كده اتفجروا بالجنيه الاربع هم ايوه مستقيم هم نقصوا بالشن هم ياخدوا عكس حاجه عشان يقطع يبقى يقطع ساق هو ما بص صح كده اقطع وخد بالك الاتلاف يدخل فيها الكف عن العمل يعني مثلا واحد يوم ساه هو السين واحد في الجسر امتى اقطعوا يعني ايه دي اهم توجيه على ابنه قام ضربه عليهم في طرشهاله ها فهمت بص ديله اه القصاص في نفس ما دون النفس يا شبه جلسة المسلمين؟ أرش أرش طب ايه الأرش؟ مغدد مقدر القروش قروش الجنايات مقدرة في السر تاني انا بأكتب بعيد الكلام مرة واثنين واثنين واثنين تتبع علشان ايه؟ ها؟ الاخوه يكونوا معايا في الصوره واحد ها النفس نسميها الرند قصاص نفسه بنفسه ما دون النفس تمام 16 والقروش ها نطبعا القرش هو حد يقول قرش قرش بالهمزه قرش مقطره في ما دون النفس خلاص يعني ايه هو يا ابني يعني ما جاء في الشارع يعني حصلت حادثه كده دي بنبدا نبص في الشارع والله يجي عشر عشر من من دي قد ايه الصدع فيها قد ايه 10 10 من الجنيه السنفه دي 5 من الجنيه العين فيها قد ايه نص الجنيه وهكذا صح كده انا بفضل الناس في من الجنيه اه دي سعرها او بتنزل السوق تشوف الجنيه بكام بتجي المتوسط الجمل بقد إيه؟ لا غالي أول ولا بخصة أول متوسط قد إيه قد كده إيه مئة من المبل كده؟ ده فينا يا دكتور لو عاربك كده ده ما تفقد بقى؟ لسه جاي أحبا سايس فأصبر علي أصبر خلاص؟ إيه مجانة للنفس السميد؟ مخصاص مجانة للنفس السميد؟ نتاش في حاجات بقى مش في الشرق في حاجات؟ النياله لها نص في الشرع يعني حاجات في الشرع ما بس لحم السر بس لا مش شرع مش يعني ايه مثلا واحد ضرب واحد مش كده في بطنه راح بيحرك فاد شاف له حاله مثلا في جهاز الهضم مش في جهاز من جمع. جمع الامعاء فتحوا بخته لا الامعاء البطن الامعاء بايظه امور شلل الامعاء بتاعه ماشي او جزئي من العاهه دي ما تسمعه إيه؟ دي بقى اللي حزيت فبيسأل لو فرض إنه قطع رجله من تحت وإن قطع رجله من تحت ده إحنا دورنا في الشرع ما قالاش أرش ولكن وغيرنا إيه؟ حكومة هذه الحكومة معلقة بتقدر الرجل جابت إيسف على إنه عبد يباع عبد يباع فإذا كان سليما مثلا يشوي إيه مثلا مئة ألف مثلا وإذا كان بالضرر ده بعد إيه بعد ما ضرب إيسف ينزل بها إيسف ينزل بها سعر. سعر. سعر يقول لي أديه قل مثلاً 30 ألف بعد 100 بقى 70 ألف هم 30 ألف في الفرق يا خال الشيخ خالي بيتحكي العرب يتحكي بيتحكي يقول للوقت أنت بتقول يخدر على أنه عبد تفترق. الوقت ما فيش عبيل وزمان كان يخدر هذا في أسواق النخاش خاسم الوقت ما فيش أسواق من خاسق. لو فرض أن هذا العضو يقدر تقديراً من أهل الفضل والعلم من الأطباء وغير الأطباء وخصو الأطباء الشرعيين بأن هذا العضو أدى كده واخد بلاك يعمل حساب بقى العملية ويحسب حساب الضرر القائم ويحسب حساب كذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا يقدر مثلاً بـ 30 ألف جنيه يبعد كام هات طبعاً لما لجي واحد زي مثلاً واحد زي في مقام ده لا ناهو حول ولا قوة ويقول الكلام ده طبعاً كلام كبير ونجم لما نجي نقول الكلام ده من اليولوك؟ المجامع الفقهية ولا نترك هذا للاكتهادات العلماء في الزمان بتاعنا ده وما لقى مجمع المج... مج... مجمع بحوش الإجتماعية أدمر مجمع في العالم مجمع الفقه في مكة مجمع علماء الولايات المفتاحة الأمريكية مجمع كذا, مجمع كذا. علماء الامه يرتمون على راي في هذه المساله وتبل التادي التادي يا جماعه اسمه التادي جماعي اسمه التادي جماعي بواحد النفس بالنفس ها الخاص ما دون النفس ارش, أرش. ما دون الارش حكومه حكومه هل يحفظ العمل الصالح باكتاب المعاصي ها يحتفظ عند هل العفو عن المسيء واجب دكتور ليس واجب من الاخير واحد عليه ادي دي كامله لان عضو واحد هل تجب الكفاره على من حسن في يمينه سيدنا ابو رضي الله عنه وعيش طارق نعم هي تجري الشفاره واحد حيث انه مش عامل انصت لي والله بحلف على في الدستور وحق الله واللي بكفر الكلام, أهدأ الكلام. <تصفيق> واحد القرآن كتاب واحد خد من الكلام ده لان احنا بنحط قواعد القران كتاب واحد واللي يعني ايه قاعده يعني انا لما بص في مساله زي لا أنظر إلى سورة أو أي سورة النور فقط ولكن أنظر إلى بقية الآيات في بقية سور عندنا سورة النور آه صحيح أبو بكر رجال الله وعنه وأرضاه حنث في يمينه وعاد إلى معروفه السابق لمصر الآن ابتعد سورة النور قالت يا أبو بكر كفر عن يمينه حصل ألا ما حصلت حصل ولكن في سورة المعدالية فشفارته اطعامه عشر من متاكلا من اوسق ما تطيون أو او أو او تحلوا خبزا فما لم يجد صيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمنكم اذا حلفتم واحفظوا صح وصح زي احنا بنقول كده لما تيجي تتكلم واحد تقول له القران يعني ايه القران واحد يعني ما تجيش انت لا ما تكش انت وفي ايه في أول القرآن أو في آخر القرآن تحلي لك المشكلة فما ترونك كيف فما هي آية رحلة وماذج هاي لا بضميمة الآية الثانية بحللت لك المشكلة فأنت المتلطة لأي صد النور أبو ذكر حنث في يمينه هو ما يجب الشفقة أقوله عم الشيخ إن قادم تقول القرآن كتابا واحد <تصفيق> نعم اي صوره النور لم تاتي بالتكثير ولكن اي صوره المائده الف بالتكثير وكلام اي المائده كلام عام يدخل فيها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وغير ابي بكر من النص كلام واضح ولا مشروح بس في واحد ثاني يقول لي لا يا عم الشيخ الرد القراني ده جميل ولكن في في في جميل اخر اقول له ايه يقول لي حديث ان <تصفيق> <نفسه> الشخص <صريح. تصفيق> ها؟ من حلف على المين فرأى غيرها منها فليأتي الذي هو ويكفر عن المين وده صريح حديث صريح في الموضوع أبو باك أخذت في الغيرة الإيمانية عن, عن زوجي في الفصل أنا بيت بيت بنت بنت بنت هينفرق خلاص خلاص وعنينتهم عظيمة في العرب والأعراض من أعظم الأشياء عند المسلمين وكذلك كانت عند العرب فأبو باكر أخذها قال لا إلا والله ما عندي زبطي ولا يأكل تعريفة بني ولا ما عندي فلما قال الله عز وجل ألا تؤمنون أن الله لكم والله أفوه رحيم قال سيدنا أبوه بلى يا رسول يقول لهم تجب الكفار على من حنس فيه نعم تجب كلمة مشروعة في كفارة اليمين يقول لك إيه أصم عددتها شون ثلاث تيام يا رادي ده أنت أجل معك فلوش على علبك قدك كده دي سعب صوم آه إيبس كفارة السيام كفارة إيه اليمين كفارة إيه فكفارته إطعاموا عمشرة بمساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كيسواتكم أو التحرير دي نسمع كفارة صعودية بدأ بالأسهل ثم الأصعب ثم الأصعب كمان أسهل حاجة الأصعام، مكانش لبسه، جلبية الفئية، مكانش عطق رقبة اللي يديك كفارة، الكفارة الوحيدة الكفارة هاي؟ كفارة هاي؟ كفارة هاي؟ كفارة هاي؟ استرخاء عضية، بدقة من أسهل معك في الأصعام ما أنت معاك فلوسة معاك؟ معاك دي يسيب الكفار إزاي؟ تطعم مساكين من أوسط نبط، عمون أهلكم من غالي بقوت البلد، غالي بقوت البلد، كيف شربين إيه؟ شربين بلد للرز، إحنا الرز، ما تعرفش كلام ده إلا إذا رحك مثلا عند بنها بنها مثلا ما يعرفوش الكشر ما تريد تقول لها نأكل كشر يقول لها كشر يعني إيه ليه؟ لأن المنطقة دي لا يأكلون للأرز زمان كما نأكل وما الدول بيأكلوا إيه؟ العيش كل أكلون بالعيش مثل المنطقة بتاعتنا حتى المنطقة بتاعتنا كانت قديمة تسمى ببلاد الأرز شرق احنا عايدينا مثلا في الريف اتلاقي دول يفتر يتغدى رز ها رز <تصفيق> وبعدين ما تيجي تقول له ما تاكلش رز المكرونه يقوم يضحك عليك كله كده باكل مكرونه ما باكلش مكرونه ده ما تقول له ايه ما انا عامله رقبه السنه ما تاكلش ايه اللحمه الحمراء كنت كنت زمان ما اعرفش الكلام ده وبعدين يقول لي ايه انا ما باكلش لحمة, لحمه بتاعتنا ليه البط على طوح آآ يقول لك سالي باجه البط كنت لحمة عمو ومن البط إيه ما ولحمة عمو وداي ما يقول لك ماذا انت عرف عرفي حتى تستطيع لك انت تعرف تتكلم معهم حتى اللي بعده هل, هل... هيقفر منقذ لا احد امهات المؤمنين لا هيقفر لا هيقفر اذا تاب, لا إذا تاب. <تصفيق> <بقضو صوت التاريح> لا هو متابش. هو ما كذب هو قذف ما كذبش بعد الذات بعد نزول الايات بعد ليه لان <تصفيق> <تصفيق> <يعني> في ايه يا ربنا برق تسبب القراءه اصبحت مكانه تعلق اسمه مش اصبح متعلق بالاتوار بس عارف خد مكانك انا عايزك بس تعرف قيم سيدنا ابن عباس كويس انا كلما قرات يعني الشهادات اللي حبات والسنبات اللي ابن عباس يعني واحد يقرا يفهم بالعشره ان هذا والله كان حبرا لامه كان من اعلى القره اللي بتكتب يقرا انت عباس وهو يقرأ هذه الايه ان الذين هم دون المحصنات الغافلات المؤمنات ولهم عذاب عظيم يوم يوم يشهد عليهم انهم يذومون 22 بما كانوا يفعلون يوم يرضيهم بالغنم الحق ويعلمون ان الله هو وبعدين قال أولئك مغرؤون مما يقولون نوم خرق كريم قال ابن عباس الذي يضعن أمهات الممين يكفر كل كبير جاء ولا توبة له فالناس أدوله ليه يا ابن عباس ربط أخطأ وتاب إلى الله لا تقبل لا تابه قال نعم لا تقبل لا تابه فالذين الايه اقرا اول الصوره طاب اقرا الصورة. الأول الصورة ثم لم يعتروا اربعه شوهاء فجعلون 80 ولا تقبل لهم شهاده ابل اولئك هم الفاسقون الا الذين قال كن راقه فمن حق من قذفها أن يتوب إلى الله إلا الذين كانوا بعد ذلك وأطلحهم صح؟ صحيح فإن الله أفضل رحيم أما في أمهات المؤمنين لم يصن لم يصن توبع ثاني شفت الاستندار بقول هو بيفصر للآية دي لأم واحد وقت بالناس الله بيس رأسه من <تصفيق> والتي والتي من السندار من حناوة السندار انك بالنسبه من اغنيات ربنا ذكر توبه لما ولهم عذاباً عظيم اليوم القيام، فهذا معنين بالكفر، لأنهم تظن من رحمة طب يا ابن عباس، لهم توبة، قال ما ليش توبة، ليه يا ابن عباس؟ قال لأن ربنا في المؤمنات، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصحوا، وفاول إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصحوا، صح؟ أما بالنسبة لمن خذف أمهات المؤمنين ما قالش الا الذين ما عارف ده هو الصباط اللي عند باس وهذا راي الله وجه احنا بنيجي نقول هذا راي مين بن عباس رضي الله عنه ان من قذف امهات المؤمنين كفرا كفر, كفر. والتحرك وليس له هذا يقصد ان طبعا ما حدش يتكلم في حق المؤمنين فعلنا الا ما إلا مرض القفل، سوما مرض قفل، أو مرض غير قفل طبعا أكبر دليل على القفل، أنه أكذب القرآن الكريم بنا بقول إن الذين جاءوا بالإفكي وإحنا اتفقنا إنه من كليات القرآن، كل إفكي في القرآن كذب كل إفكي في القرآن كذب إن الذين جاءوا بالإفكي أي بالكذب عصبة منهم، لا تحسبوه شباً لكم الوحيد فالواجه بتاع الشيعة الشيعة مكفرون عيشة الشيعة مكفرون أمهم أم عيشة بعد وقعة الجمل رضي الله وعنا وأظهر والسيدة عيشة ونحن نقول العقيدة المرسمين في الصحابة نحبهم جميعا ونواليهم جميعا ونمسك مع عم بينهم جميعا كما كان يقول شيء السلام من جميعا في, جميع في الطحوية عقيدة, عقيدة في وتير اش نووليد جميل ها ونوليد بينهم جميعا راشح هنا كلام مهم فالراجل ده اكذب القران الكريم ربنا عايز يظهر السيد ده مش ايه بقى والتحويل نعم ده بالوسطيه صح كان يمكن ان نحكم جميعا ونوليد جميعا ونمسك عم الشجر بينهم ربنا ان نورن في الدنيا والاخره ويوم عذاب عظيم يوم عذاب عظيم يوم في النار هم بقى في النار ما فيش حد يخش النار الا بما كانوا يعملون هذا الكلام الشكوائي على المجاز أم الحقيقة؟ الحقيقة أنتقن الله أنتقى؟ ما تقوليش مجاز أصل هو ربنا يعني بيقول كده يك... لا مش مجاز ده حقيقة هيكل... الليسان هم آه. يتكلم أه أرجوهم تتكلم أه وإحنا إيه؟ إحنا قلنا الكلمة في الغيويات قاعدة في الغيويات نؤمن بها؟ ولا نشتغل الفلسفه ما تسالنيش ايده هتتكلم ازاي او رجله هتتكلم ازاي لان هذه امور غيبيه ونحن نصدق بالقران اي كلمه بيتكلم كيف ده ها ها <تصفيق> <تصفيق> نؤمن بها القاعده انا تتكلم قواعد نؤمن بها ولا نشتغل بالفلسفه قال عم الشيخ ينطق ينطق انطل... الله اعلم نؤمن بها ولا نشتغل في, في الغيبيات كلها كيف om alie hrakiste su AC. H glaube man, h λ du hatt? H Kristi! Er h�'ve sag en hvordan å nipen èkende ngiter <gripsi> deten. Nå jeg ikke televis light her. Jeg gjeng lasken andre jobbet. Jeg mystical å dide på Koranig celnende og sø vive lille. Låt Gud ladem hennes replied. <rene> hmm, la Men det شيخ الاسلام الديني وابن القيم والشنقيطي من المعاصرين يمنعون الملك وكلامه قريب بعضه من بعض انتوقف لنا الكلام فين يوم تشهد عليه السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعمل يوم يجزيهم الله دينهم قلنا ان كل من كليات القران يبقى من كليات القران كل حرف في القران كذب ومن بنيات القران ها. كل في القران جزاء كل ما نسمع كلمه الدين يبقى معناها كل ayat القران يعني كل القران هاته في الكلام ده يومئذ يوفيهم الله دينه الحق الجزاءهم الحق ويعلمون ان والطيبات في سنه كونيه ولا سنه كونيه لا لا هي سنه فدي سنه فما عايزين برده الايات اللي فيها سنه كونيه نبقى نوعنا بقى سنه كونيه برده ما ولكن هذه السنة كميناها السسناءات نعم نعم السسناء. الأصل في الأشياء أن الطي يدوع على الطي والخبيث يدوع على الطي ولكن لا سسناء سيدنا نوع السسناء وزبته سيدنا روت وزبته السسناء صح ولكن <تصفيق> الأصل <تصفيق> الأصل أه في العلو أسية اه لا احنا بنتكلم الزواج واحنا بنفسرها على الزواج في بعض اهل العلم يقولوا الكلام, الكلام الطيب للطيبين والكلام الخبيث للخبثين بعض اهل العلم كده يفسر الطيبات بالكلمات الطيبات ولو فسرناها على الزوجات كان اوقع ماهي مشنه كونيه صح اهل الزنا يبحثوا عن الزنا اهل الخنا يبحثوا عن الخنا أهنو ليكفر؟ أهنو ليكفر؟ أهنو ليكفر؟ هل يجوز نعم الفاسر أو الكافر أقصد هذا دي معين؟ لا معين؟ الحدد يعني لا يجوز لعم الفاسر أو الكافر هل يجوز نعم الكافر أو الفاسر؟ تحديد بشخصه؟ بشخصه؟ لا يجوز نعم كافر إنه علم كفره مم. لا هو كشف هدي بالدعم عند على الاسم ده معاك والديه دي بتاعها بس كده الشرب ممكن انت ممكن انت يعني لو في امل من دكتور خد بقى عمر يا كوزك لكن للتحديد الاسم بالله خد بقى على ايديك في عندنا أخواننا، أنا أريد برضو الإخوة يكونوا معنا في الصورة لأنهم عنيش بإحنا المكان في عقيدة هذا كلام مهم والذي يفتعل لذلك والذي يفتعل لذلك هذه الآيات التي نحن ورصة بها يعني نشوف الآيات بفشيطة ولكن يتكلم فيها في موضوعات هل نجوز دعم المعين بالنسبة للمسلمين لا نجوز دعم المعين وأولهم يعني أكثر من دندن حول هذا المعنى شعري سابق ثانية لا يجوز لعن معين يجوز لعن النوع يجوز ايه يا محمد لعن النوع ولا يجوز لعن يجوز لعن النوع يعني ايه الله على الخالمين لعنت الله الفاسقين لعنت الله على الكافرين خلاص؟ ولكن هي جوز دعوى معين وكان شيء يستوي رحمه الله رحمه الواسع يستدل بحديث هذا الحديث كذا كان هناك رجل يسمى حمار من اصحاب النبوي وكان هذا الرجل يشرب الخمر كثيرا يشرب الخمر ويؤتى به ليحد يشرب الخمر ويؤتى به يشرب الخمر ويؤتى به فأم واحد من الصحابة وارف أم إيه لا. تبرع باللعن اللعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى فقال النجار صلى ماتا عنه فقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وزعتهم فكان ابن تنمية بالحديث على أهل يجوز معنه المعينة يا يجوز لعن المعين وليه يجوز لعن النوع لعنه الله على الكافرين لعنه الله على الفاسقين صح وهذا هو القول الذي نجيل الله به لا يجوز كان لا على عص احنا السؤال اهو هل يجوز لعن فاسق بالنسبة للكافر، قال نفس الكلام في الكافر <تصفيق> <تصفيق> لسه لا يا أوقت <تصفيق> خلاص يا إخوان في مسألتها خلافنا عن الكافر العالم العلامة، البحر الفهام، شيخ الإسلام، السراج البلقين عادي السراج البلقيني، العالم الشفيع الكبير السراج البلقين عندما الشافعي في سراج كان يقول بجواز لعني الكافر ويدوز أيضا لعن الفاسق المستهتر الذي يظهر فسقه كان يقول كده في سراج فبقول له إيه الدليل قال خول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شف حمارة والحمارة قد كويت في وجهها وسبت في وجهها اسمعوا لما وجه بيرتوه جه فقال مش سلم نعم اللهم الفعله هذا فده لذلك على جوازي ها انا جاي ليه ها لعني الفاشل وعلى جوازي من باب اولى لع ها كلام مين الراجل القرقي وانا بقول للراجل القرقي عشان يكوي يعرفوه من مدرسه بس انت راجل القرقي المسلم ماذا ما احنا بنقول القوة ضايع قوة الشيخ الشامي وعلى جماهير اهل العند اننا اننا بشر غير اه ده صحيح ملينا جمالين دول جمال اه دايما بالحديد ويعلموهم في الوش لا بعيد عن الوش بعيد لا يبعد عن الوش يبعد عن الوش الشيخ الشامي بيقول انا جنبنا جمالين والجمالين دول عشان يعلموا مشى الجمال بتاعهم بيكوا ينقو فين في الوجه نقول له لا تجنب الوجه ولكن اذا اراد ان يكوه فعليا ان يكوه فين في مؤخرته بعيدا عنه. لا عن لا الله من فعلها نعم لا احنا دول اهو لا يجوز جعنا المعوه على راجح وهذا ترجيح شيء في التميه عندها خلاف ان العلامه في السرطين ما <تصفيق> اعرفش انا <تصفيق> ايوه مش الله يفشنا نحن في محن يلا. هل يقطع بامهاتهم المبتل... بامهاتهم المؤمنين دخول الجنه نعم نعم ها شاء الله في سوره هل يقطع هل يقطع نعم, نعم. يقطع الشيخ الدكتور هشام الدين ولا لا يشفع بجنه امرئ الا اذا يشفع في الجنه نعم العشر المبشرين احنا قاعدتنا القاعده بتاعتنا في مساله الشهادة الكفه والايمان اه احنا في اراء كثيره او حوالي 3 اراء في ده ولكن القول الراجح نشهد بما شهد به او بما له الله صح صحيح يعني مثلا العشر إن انا العشر المبشرون بالجنه نكون ذلك يعني هناك من الله ورسوله جنة نجد لهم انهم جن لهم خمسه والطيبات للطير اولادها مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فقال الرزق الكريم هو كلمه جميل الرزق الكريم هو ايه استدل بايه ومن يقم من كنا لربك ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجران غفرانه واعتدنا الرزق الكريم يبقى الرزق الكريم بتاعه الاحزاب والرزق الكريم بتاع سوره النور هو جميل. جميل. شفت الكلام شفت القران, القرآن جميل ازاي؟ اه قران جميل انت احنا بن القاعده القران كتاب واحد إيه؟, إيه؟, آية, ايه بصوت النور جبنا الايه؟ جبنا ايه ايه ظليمه لها في صوت الايه؟ النور وجبنا ايه صوت النور وجبنا ظليمه لها اه اللي كان عاملين كده احسن التبكير ان تبشر القران في وان تبشرها ان تبشروا بالصلاه كمان الطيبات والطيبين انا بس انا طيب ان شاء الله ما هم ما هم هم كده ما هو عين كده يعني يقول لك هو ايه ايه ايه علامه براعه السيده عائشه طيب اه اطلبونا الطيبات وبعدين في الاخر اولئك مبرئون مما يقولون يبقى دي برهان مين سيده عائشه انهم كذبوا في حقها فربنا انزل براءه من فوق سبع سماوات اولئك مبرئون مما يقولون فهي طيبه للطيب صلى الله عليه وسلم اولئك مبرئون مما يقولون اهو مقتر و رزق انا باكد اهو يا خالد رزق كريم كسب ان عند قال رزق الكريم هو صوت الاحزاب قال وما ياخذ ثمن كن لله وتعمل صالحا يرتفع اجرا مرتين واعتدلا ها ها ها رزقا كريما يبقى في صوت الايه نور ها مبسوط الله عايز ان يسمعنا لاهل الجنه دي الاخره يرش عليه خليه جنبهم منكسر بس ماشي هو الله فيك يعني ابراهيم قصده يقول ايه ورد العام ورد في فضل كل وحية فيهمنا ايه حديث حديث نما جميل. جميل وهذا اص طبعا من الوصول لاحتجاج القران ثم الاتجاه بارك الله كبر المدريات كتير وطلعنا قبل من الرجاله كتير وديت من ايه فضلوا عليه عائشة على طبق الاشاء على طبق ايه طبعا كلمه السليق هنا ما <السجل> تستراش بينا يعني انا اتضح السريق هو اصير الطعام عند العرب لان العرب ما كانواوش ياكلوا اللحمه دي على طول لان ما ياكلوهاش الا مع ايه ها السريق يعني فته لسا ده على المغرب الدكتور قال قول هذا بسم الله ولكم السلام الله عليكم